ذلك بأنهم شاق الله ورسوله، وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّلِّنَة أَوْ تَرَكْتُمْ فَقَالَ.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 فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رتله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فللله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من وَمَا أَتَاكُم مُّرْسُولٌ فَخُذُوهُ وَامْنَعُوهُ وَاذْكُرُوا بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 لما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم